لقد اثبتت الابحاث الطبية ان التدخين السلبي او ما يعرف بالاستنشاق غير الارضي للدخان سجائر له اثار سلبية حتى تصل الى حد الاصابة بسرطان رئى فالدخان الناتج من السجائر يحتوي على مواد ضرة في السرطان والتي تزيد تركيزها عند الاشخاص المتواجدين في الاناكن المغلقة مع المدخين الدراسات في اليونان اثبكت اما الدخان السلبية يحتوي على كمية اكبر 5-0 مرة من المواد الضارة مقارنة بالدخان المستنشق بواسطة المدخن الثاني وبالتالي الاشخاص الذين يعيشون او يعملون مع المدخنين يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بامراض السرطان تشير البيانات الى وفاة حوالي 500 شخص من غير المدخنين سنويا بسبب سرطان رئة الناتج عن تدخين السلبي في الولايات المتحدة أبحاث أخرى في بريطانيا أكدت أن خطر السرطان يزداد مع زيادة عدد المدخنين في العائلات الأطفال على وجه الخصوص معرضون لأمراض تنفسية وسرطان الرئة نتيجة التدخين السلبي وهذه الحالة ترافقها حتى في الدم الأجنة أيضا يظهر عليها التأثر حيث يمكن للمواد الضارة أن تخترق المشيمة مشكلة أمراضا خطيرة المسألة لا تزال مسارا جدلا بين المدخنين وغير المدخنين حيث يرى المدخنون أن التدخين حق شخصي، بينما يرفض غير المدخنين تأثير النيكوتين سلبي عليه. الوضع بلغ حد الحوادث كما حدث في رحلة جوية بين <تصفيق> نيو بعض الدول اتخذت خطوات كبيرة في القضاء على التدخين السلبي مثل السويد. حيث تعتبر الحكومة السويدية الأولى في العالم التي وصفت التدخين بأنه خطر عام. تم سن القوانين الصارمة. مما أدى إلى انخفاض نسبة المدخنين بشكل ملحوظ. هذه المعلومات شديدة الأهمية لكل من يرغب في حماية صحتهم وصحة المحيطين بهم من خطر الطبي السلبي. فمسؤولية التوعية والتثقيف تقع على عاتق المجتمع بأسره.